يَطُوفُ عليهم إلْدَارٌ مُخَلَّدٌ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِنْ معين لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزِيفُونَ وَفَاكِيَةٍ مِنْ مَا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمٌ طَيِّرٍ مِنْ مَا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ الْمُئْنُوِ جَزَاءً لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ <تصفيق> أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَيُّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ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 لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع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 فلونا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلونا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأمين فروح وريحان فروح وريحان جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضال.